كُلّ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَغِذَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَسِبُوا أَنَّمَا يُؤْخَرُونَ سَنَطْوِيهِمْ